موسوعه النابلسي ل م يوم ن للعلوم ا ن ه م ب ش ل ا س ل ا م ي خالدين في ه ا ذ ل ك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا انظروا لا نقتبس من نوركم قيل رجعوا م و ا و ع ه النابلسي للعلوم ا ل معكم ق ا ل و ا لفضيله الدكتور م ح غ د راتب ك ا ل م ا ن ح ت ا ب ا ء ي موسوعه ا ل ن ا ر ف ا ل س ي للعلوم ا ن الاسلاميه م و س و ع ن النابلسي ذ ي آ م ن و للعلوم ا ل ا س ل ا ل ل ه